Thank <laughs> بیمی the <laughs> morning لَهُمْ فِيهَا زَهْرٌ فِيهَا لا يا ظنون فذاه لا <ص otra> la بدات الاوراق <تصفيق> تقل في دويو اسمك الطبيعي الله يجيبك يا شيخ طاف تعالي لا ينقص حاجه اوع اصفر الثلاجه موجوده, موجودة نعم كل <تصفيق> من <تصفيق> <تصفيق>